ف أ َ م َّ ا مَنْ ق ُ ل َ ت م َ و ا ز ي ن ه فَهُوَ ف ي عِيشَةٍ ر َّ ا ض ِ ي َ ة وَأَمَّا م َ ن خ َ ف َّ ت م َ و ا ز ي ن ُ ه ف َ أ ُ م ّ ه ُ ه ا و ي َ ة وَمَا أَدْرَاكَ م ا ه ِ ي َ ن َ ا ر ح َ ا م ِ ي َ ة